قَاسِمٌ مِّمَّنِّ تلك آياتُ كِتابِ المُبين لعلَّكَ باخِعُ النفسَ كَأَلاَ يَكونُ مُؤمِنين إن شَأَنُ نَزِلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّماءِ آيةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا قَاضِينَ وَمَا يَأتيهم مِن ذِكرٍ مِن الرَّحْمَانِ مُحدَثٌ إِلاَّ كَانوا عَنهم عَرِضين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 فَعَلْتَ فَعَلَتْكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرِرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نعمة تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن بَنِي إِسْرَائِيلَ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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقنون قال لئن اتخذت إلها نغيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملؤون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تنقف ما يأتكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضيع إن إلى ربنا منقلبون.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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآقرين وأندينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآقرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَقُلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا حَافِظِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنظُرُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالَ بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو فطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وأنحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان وقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وغرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والبارون جمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّي قُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا نَكَرَةً شَلَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَفُؤُهُنَّ لَوْحٌ أَلَا تَسْتَقِيمُونَ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 وما أسألون عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أتبون بكل ريح آية تهذون وستخذون نصان على تخلدون؟ وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنهام وبنين وجنات ورون إني أخاط عليكم هذا بيوم عظيم قالوا سوى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 إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيرون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المحسرين واجنوا بالقصاص المستقيم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 فبعذاب لا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا عدون ما أغنى أنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما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 فَكُنْ لِأَخْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَإِذَا فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا